أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم الله للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السائل يقول ويسأل عن حكم التسبيح بالسبحة وهل هي قبل النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده الخرز الخرز والخيوط والعقد ونظم الخرز في في خيوط هذا موجود من قديم الزمن ويعرفه الناس ويستخدمونه للعد وحتى أيضا ذكر في بعض كتب التاريخ أنه في بعض الأديان القديمة يستخدمون هذا الخرز لعد الألفاظ التي يطلب منهم تكرارها كل يوم فيضبطون ذلك بمثل هذا الخرز. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام الخرز معروف والخيوط أيضا معروفة وكان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام أحرص الناس على الخير وأحرصهم على العناية به فكان عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيده لا يستخدم خرزا ولا حصى ولا غير ذلك يعقد التسبيح بيده صلوات الله وسلامه عليه والخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه نعم وهذا السائل يقول هل يجوز أن يقال إن حاجتنا للدعاه اليوم أكثر من حاجتنا للعلماء لأن الدعاه يخرجون ويجالس الناس ويعظونهم الناس يحتاجون إلى دعاه ويحتاجون إلى علماء والداعيه إذا كان مهمته، إذا كان ملتزما بمهمته، ينفع الله تبارك وتعالى به، ولا سيما إذا ضبط نفسه بضوابط الشريعه دون أن يفتات على الشرع وعلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون كلامه في حدود وعظ الناس وحثهم على الخير. وترغيبهم في مجالس العلم والفقه في دين الله أما إذا تحول الداعية إلى القيام بالأمور التي ليست إلا للمحصلين من أهل العلم فهنا يقع الخلل هنا يقع الخلل عندما يخوض الداعية في أمر ليس هو له أهل فيتكلم في أمور لا علم له بها ويسال ويجيب بما لا علم له به فيكون من دعاة الضلال إذا كان بهذه الصفة لا من دعاة الحق والهدى وبعض الناس تحمله عاطفته ورغبته في هداية الناس ونصح الناس إلى شيء من الجرأة إلى شيء من الجرأة على دين الله تبارك وتعالى وفي دين الله فيخوض في أمور ليس من أهلها يخوض في أمور ليس من أهلها فعلى كل حال الناس يحتاجون إلى إلى دعاة يعظونهم بالكتاب والسنة يذكرونهم ينصحونهم يأمرونهم بالخير ينهونهم عن المنكر في حدود ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه يربطونهم ب... بالعلماء لا, لا يفصلونهم عن العلماء بل يربطونهم بالعلماء فالناس يحتاجون إلى ذلك وأيضا يحتاجون إلى علماء راسخين يبينون لهم الدين ويشرحون لهم الأحكام ويفقهونهم ويجيبون على سؤالاتهم واستفتاءاتهم فيحتاج إلى هذا ويحتاج إلى ذاك ولا يزهد في الدعاه إلى الله سبحانه وتعالى ولا يزهد في العلماء الدعاه يحتاج إليهم وكما قلت الدعاه الناصحين الذين يعملون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في حدود وفي ضوابط الكتاب والسنة ويحتاجون أيضا إلى العلماء الراسخين نعم حسن الله اليكم هذا السال يقول هناك من يعالج بالقرآن ويخلط معه طلاسم ومربعات سحرية هل يعتبر هذا ساحر وهو إمام وخطيب يصلي بالناس الطريقة التي عليها السحرة في أمضاء السحر هي تقرب إلى الشياطين بامتهان القرآن وهذا أعظم ما يكون من السحرة التقرب إلى الشياطين بامتهان القرآن الكريم وامتهان القرآن يكون بأمور عديدة ولا يبلغ الإنسان السحر إلا إذا كان له حظ ونصيب من امتهان القرآن لا يبلغ السحر حتى يكون له حظ ونصيب من امتحان القرآن وهذا المعنى يستفاد من قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ولما جاءهم رسول من عند الله نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فهذا السياق يدل على أن الساحر لا يكون ساحرا إلا بنبذ القرآن وامتهانه نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم والخطوه الثانيه اتباع ما تمليه عليه الشياطين بهذين الأمرين يكون ساحرا فالسحر لا يبلغه الإنسان إلا بامتهان القرآن والتقرب الى الشياطين بذلك وامتهان القرآن له صور يفعلها من دخلوا مدرسه مدرسة السحر ودخلوا في خطوات تعلم السحر ومن ذلك كتابة القرآن بالدم أو بالنجاسات أو وضع المصحف في مكان النجاسة والعياذ بالله ومن ذلك أيضا أن يكتب القرآن منكسا أو يكتب القرآن ويكتب فوقه وتحته أسماء للشياطين وهي التي يشير إليها السائل بالطلاسم يكتبون اسماء غير مفهومة المعنى أو مربعات أو يضعون صلبان بين آيات القرآن الكريم أو أشياء من, من هذا القبيل تمليها عليهم الشياطين يتقربون إليهم بها فيقع السحر فيقع السحر ويكون الإنسان بذلك ساحرا فالشاهد أن اي صوره من الصور التي فيها امتهان للقرآن وعبث بكلام الله تبارك وتعالى هذه من من من علامات السوء والخبث وليست علامه علامة خيرا نعم صلى الله عليكم هذا سال يقول ما على الموكل أن يقول في ذبح الاضحيه عن موكله ينويها عنه ينويها عنه ولو سماه لا باس بذلك لو قال بسم الله هذه عن فلان لا بأس بذلك يسميه ولو لو لم يسميه و و و و والنية في قلبه أنه لا فهذا كافي إنما الأعمال بالنيات نعم وهذا يسأل عن الذكر على الصفة والمروه هل فيه تكرار وخاصة لا إله إلا الله إلى آخره الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكرره ثلاثا أنه يكرر الذكر والدعاء الذي يكون على الصفا ويكون على المروه ثلاث مرات والدعاء على الصفة هو من المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه وقف ودع لأن المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه وقف يدعو ستة مواضع. الموضع الأول على صعيد عرفات والموضع الثاني في المشعر الحرام في المزدلفة والموضع الثالث في أيام التشريق عند رمي الجمار بعد رمي الجمرة الصغرى هذا موقف وبعد رمي الجمرة الوسطى أيضا موقف للدعاء وقف عليه الصلاة والسلام والموضع الخامس والسادس على الصفا وعلى فهذه ستة مواضع في الحج ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيها مستقبلاً القبلة مادا يديه يدعو الله تبارك وتعالى بسلام الله إليكم قلوا السائل متى يكون غسل الجمعة غسل الجمعة كل الوقت الذي قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الفجر هذا كله وعند طلوع الفجر من يوم الجمعة هذا كله وقت غسل للجمعة نعم وهذا يسأل يقول أنه قال أنا وأبي وأمي سنحج بإذن الله حجا مفردا وأبوي وأبوايا مصرين على ذبح فدية فهل هذا مخالف لأحكام الحج الفدية تكون عند ارتكاب مخالفة أو محظور فهناك تلزم الفدية أما إذا كان أبواه يرغبان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح هدي تقربا إلى الله عز وجل فلا بأس لا بأس أن يذبح ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك لا بأس بذلك أما الفدية فهي لا تكون إلا عن مخالفة نعم حسن الله إليكم هذا يقول أن زوجته حاجة وزوجة ابنه حاجة فليذبح عن كل منهما أضحية أنه يريد الهدي الـ الـ الهدي يلزم كل من حج من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حج قارنا أو متمتعا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي فالكبير والصغير والذكر والانثى اي واحد منهم حج متمتعا او قارنا فانه يلزمه الهدي وهو دم سكران لله تبارك وتعالى على تيسيره الجمع بين الحج والعمره في سفرة واحدة لان من اعتمر ورجع لا هدي عليه ومن حج مفردا ورجع لا هدي عليه ومن جمع بين الحج والعمره تمتعا كان أو قارنا فإن عليه الهدي ولا يكفي الهدي الواحد من الشات ولا يكفي الهدي الواحد من الشات لشخصين او ثلاثه بل كل واحد يذبح نفسه شاتا ويجوز ان يشترك السبعة في بقره أو في بدنه نعم ايضا يقول أن زوجته لا تستطيع الركوب في حمله لمرض خاص بها فترغب بالذهاب للحج ولم يأخذ التصريح فما حكم ذلك الحج قال الله سبحانه وتعالى عنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فالحج حسب الاستطاعة إذا كان المرء مستطيعا لأداء الحج يحج سواء فرضا أو نفلا وإذا كان غير غير مستطيع فالله عز وجل لا يكلف الإنسان ما لا يستطيع والحج مرة وما زاد فهو تطوع ومن لم يكن مستطيعا الحج إلا بطرق غير شرعية ومخالفات وتجاوزات فليس هذا مثل هذا اذا كان ليس عنده الا هذا الطريق يعد ليس مستطيعا فلا يحج إذا كان ليس عنده الا هذه الطريق مثل شراء التصاريح التصاريح التي للحج يبيعها اناس لا ذمه لهم ولا يخافون الله سبحانه وتعالى الذين يبيعون التصاريح على بعض الناس هؤلاء ايناس لا ذمه لهم الدولة أعطت تصاريح للحملات من أجل أن يقوم بمؤنة طعام الحاج وسكناه وتنقلاته ومركبه إلى آخر ذلك فأعطته عددا من التصاريح لهذا الأمر فبعض الحملات قد يأخذ غدرا زائدا ثم يبيع بعض التصاريح التي منحت له لا لي لي ليقوم من خلاله على خدمة الحجاج بمقابل ان يأخذه منهم فبعضهم يبيع بعض هذه التصريح مجرد بيع يبيع الورقة بمائتين ثلاثمائة ريال أربعمائة ريال ويقول ويقولنا فقط أعطيك هذه الورقة ولا علاقة لي بك لا بناقل ولا غيره هذا يبيعها بيعا حراما والمال الذي يأخذه مال صحت ولا يجوز أن يعان ويعطى مالا وتأخذ منه هذه التصاريح بحجة أننا نرغب في الحج أن هذا أمر لا يحل لا يحل له هو أن يبيعه ولا يحل لنا نحن أن نشتري منه ورغبتنا في الحج ليست مسوغا لنا أن نتعاون مع أمثال هؤلاء الآثمين ونكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين